السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله, بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله عليه وسلم وبارك على اشرف انبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم فعنا بما علمتنا واعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما لا يزال درسنا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 قال في كتاب التوحيد باب لا, يق... لا يقول عبدي وامتي الصحيح عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقل احدكم اطعم ربك واطبئ ربك وليقل سيدي ومولاي ولا يقل احدكم عبدي وامتي وليقل فتاي وفتاتي وغلامي بسم الله الرحمن الرحيم هذا الباب كما سمعتم ترجم له الشيخ رحمه الله في قوله لا يقال عبدي وعبتي فالنبي عليه الصلاه والسلام لما هذب عقائدنا ببيان كل ما يقدح في التوحيد فحذرنا منه من الأقوال والأفعال فهذا من جملة ما يقنع بالتوحيد في الألفاظ وهذا من الكمال أن الإنسان لا يتلفظ بالألفاظ التي فيها نوع التباس او ان المتكلم قد يستشعر شيئا لا يليق بالله ويكون قادحا في التوحيد فحيث ان العبوديه والتذلل والخضوع لا ينبغي أن ان يكون منا لله عز وجل فنحن عبيده، ونتذلل، ونخضع بين يديه. والعبد المملوك وما مالكه، كلهم عبيد لله. العبد ومالكه كلهم عبيد لله. فلذلك من الأفضل والأكمل الا يقول عبدي وامتي لانه هذا عبد لله وهذه امه الله فالال افضل ان يسجل هذه الكلمه بقوله غلامي وفتاي وفتاتي جاريتي لان هذه ليس فيها شبهه ليس فيها شبهه في أنها تقدح في التوحيد أو كأن المتكلم يستشعر بأنه شريك لله في الربوبية أو في الالوهيه فان قول الإنسان عبدي وأمتي قد يستشعر نوعا من التعاظم في النفس بان هؤلاء عبيده كما ان فيه اذلال للعبد لمخلوق مثله فاذا استبدلناها بكلمه غلامي فتاي فتاه جاريتي زال الاشكال وسلمنا من الشبهه ولذلك لا يقول احدكم عبدي وامتي لا يقول إنسان لانسان اخر اطعم ربك وربك يعني سيدك يعني لا تخاطب العبد المملوك بان تقول اطعم ربك وضع ربك يعني قدم له الطعام او الوضوء او الشراب اذا ماذا تقول تقول اطعم سيدك او مولاك واسقي سيدك وهكذا افضل واحسن من أن تقول ربك لأن فيها إيهام دعوة المشاركة بالربوبية إذا قلت للعبد أطعم ربك, ربك أسقي ربك فكأن فيه إيهام المشاركة بالربوبية والربوبية معلوم أنها لله وحده لذلك تقول له بدل ربك تقول سيدك أطعم سيدك وضع سيدك قم إلى سيدك مع أن كلمة سيد في بعض الأحيان لا يجوز ان تطلق على المخلوق وذلك في حاله ان يراد بها التعظيم فاذا اريد بها التعظيم او السياده المطلقه فهي لله وحده اما اذا كانت مقيده ومحدوده ولا يراد بها تعظيما فلا حرج فالنبي عليه الصلاه والسلام يقول انا سيد ولد ادم ولا فخر ويقول للحسن والحسين سيدا شباب اهل الجنه فكلمه سيد اذا لم يقصد بها التعظيم فلا حرج فيها اما اذا اريد بها التعظيم او السياده المطلقه الكامله فهي لله وحده وذلك أن اناس جاءوا للرسول عليه الصلاة والسلام وفد من الوفود الذين يريدون أن يعلنوا, أن يعلنوا إسلامهم وإسلام قومهم قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام يا سيدنا وابن سيدنا ففهم منهم النبي عليه الصلاة والسلام لأنهم جدد قد يكون أعلم إسلامهم أو لم يعلنوا بعد ففهم منهم أنهم قصدوا بذلك التعظيم ورفعه فوق منزلته فرد عليهم عليه الصلاة سلام وتبرأ من هذه السيادة التي زعموها وهي السيادة المطلقة أو المراد بها التعظيم فقال السيد الله تبارك وتعالى لما فهم منهم أنهم قالوا سيدنا وابن سيدنا فهم منهم أنه وراجل تعظيم تبرأ وقال السيد الله تبارك وتعالى يعني السيد على الإطلاق والسيادة الكاملة هي لله وحده أما إذا لم يقصد بها تعظيماً فلا حرج بأن تقول المرأة لزوجها سيدي ويقول العبد لما سيدي وكذلك سيد القبيله يعني رئيسهم وكبيرهم فمن هذه الناحية لا حرج فيها لأنه لا يراد بها تعظيما لا يراد بها تعظيم وإن وانما حكايه الواقع سيد القوم يعني رئيسهم وكبيرهم اما لو ارادوا بها التعظيم فلا لا يقول احدكم اطعم ربك وضع ربك يعني لا تخاطب العبد فتقول له قم وقدم لمالكك لسيدك لا تقول قل قم وأطعم ربك وضع ربك إذن قل له أطعم سيدك أو مولاك فالعبد لا يقول لمالكه يا ربي ولكن يقول سيدي ومولاي إذا أراج العبد يخاطب مالكه ولم يناديه باسمه يقول يا سيدي ويا مولاي لان المولى السياده تكلموا عليها المولى بمعنى النصير والحليف والعتيق حليف القوم يعني كانوا يقيمون الحلف بين بينهم أحياناً بين قبيلتين وأحياناً بين شخص واخر الح الحليف اللهم بمعنى نصير يتناصرون ويتعاولون. يعني كان مثلاً في القوة فحليف القوم فمولى القوم يكون حليف القوم يسمى مولاهم. من أنت يا فلان أنا سعيد ابن من قال أنا سعيد مولى فلان يعني إني أتيق وأعتقني كنت عبد عنده فأعتقدي أو حليفه إما أتيقه وإما حليفه من مولاك فلان ولله يقول له سيدي ومولاي لابد حينما تطلب شيء أو تريد أن تتكلم عن هذا العبد تقول سيدي ومولاي بمعنى المالك لا تقول له ربي ولا أقول سيدي ومولاي خذ يا سيدي خذ يا مولاي اشرب توضأ اركب يا سيدي انزل يا مولاي وهكذا وليقول فتاي وفتاتي هذه بالنسبه للعبد بالنسبه للمالك بدل ما يقول يا عبدي يا عمتي يقول يا فتاي ويا فتاتي لديهم بأسمائهم يناديهم بأسمائهم حتى لا يستشعرون ذلا ولا يستشعر المالك لهم تكبر لأنك إذا قلت ربك استشعر السيد قد تكون نفسه سريعة التاثر والتعاظم والتعالي فربما استشعر بأن له سيادة بطاقة حينما تقول أطعم, أطعم سيدك أو مولاك يزول الاشكال يزول الإشكال مع أنه ورد في القران في سوره يوسف اطلاق كلمه رب بالنسبه للانسان اما احدكما فيصغي ربه خمرا يعني سيده فماذا يقول ما دام الان عندنا حديث ينهى ان يقال واطيع ربك واطعم ربك وعليه أن يقول سيدك ومولاك فكيف نجمع بين هذا وهذا يقول اولا ان شرع من قبلنا شرع من كان قبلنا ليس شرعا لنا اذا جاء شرعنا بخلافه أو نقول شرع من كان قبلنا شرع لنا ما لم يرد في شرعنا ما يخالفه يكون ناسخ. فهذا مما جاز في الأديان السابقة لكن لا يجوز عندنا. يعني عندهم يجوز أن سيد يقول عبدي ولكن نحن نهينا. أن نخضع إلا لله حتى بالألفاظ حتى بالألفاظ لا يقول أحدكم وضع ربك أطعم ربك وليقول سيدي والمولاي ولا يقول عبدي وامتي ولا يقول فتايا وفتاتي وغلامي يعني أن كل شيء فيه يهام دعوه المشاركه بالربوبيه او بالالهيه يزيلها لان العبد اذا اطلت عليه تندى يا عبدي يا عبدي يا عبدي يا عبدي ربما استشعر ذلا وخضوعا وانكسارا وهذا ليس منا. وأما إطلاق رب على المخلوق فربما تؤدي الى التعاظم في النفس يدل على التعاظم أو يؤدي إلى التعاظم بالنفس إذا قلت ربك يعني أطفلاءات ربك وأسنى ربك وافتح وباباً لربك ونحو ذلك هذا منهين عنه نحن لأن شرعنا ورد بخلافه فلا يجوز عندنا أن تقول ربك ومعنى ربك يعني صاحبك يعني صاحبك وأما في الأديان الأخرى فإنه يجوز عندهم ما لا يجوز عندنا إلا إذا كان غير عاقل يعني بهائم أو دور أموال تقول أنا رب هذه الإبل أنا رب هذا القصر أنا رب هذه التجاره يعني صاحبها يعني صاحبها فنبينا عليه الصلاة والسلام يريد أن يحذب السنة من شوائب الشرك وأسبابه كما حذب عقائدنا أيضا من الشرك فيجب علينا تجنب الشرك قليله وكثيره سره على لا. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل الأولى النهي عن قول عبدي وأمتي نعم النهي عن قول عبدي وأمتي واشتدالها بقوله فتاي وفتاتي وغلابه لأن في ذلك استشعارا من المالك فيه نوع من التعاظم في النفس واستشعار من العبد المملوك بالذل ومن المعلوم أن العبد المالك والمملوك كلهم عميد لله عز وجل نعم قال المسألة الثانية لا يقول العبد ربي ولا يقال له أطعم ربك نعم لأن في هذا توخم دعوة مشاركة بالربوبية فيها دعوة توهم. المشاركة بالربوبية إذا قلت أين ذهب يا سعيد قال لا اريد أن أطعم ربي هذا خطأ في ديننا لا يطلق كلمة رب إلا على الله عز وجل إلا إذا جاء بمعنى الصاحب وصرح بها صاحبه مع العلم أن الأمر واسع ولا ينبغي أن تتعمد الأنفاض المنهي عنها فلا يقول العبد ربي ولا نحن نقول أطعم ربك وضع ربك بل نقول له أطعم سيدك وضع سيدك ونحن ذلك نعم قال المسرس الثالثة تعليم الأول قول فتايا وفتاتي وغلامي كذلك يعني أن السيد ينبغي أن يستبدل كلمة عبدي وأمتي بغلامي وفتاي وفتاتي جاريتي وكذلك تقول يا غلام أفعل كلا يا فتا أفعل كذا يا جاري أفعل كذا. بدلا ما تقول يا عبدي قال المساله الرابعه تعليم الثاني قول سيدي ومولاي كذلك الثاني يعني المملوك بدل ما تقول بعدما انه يقول ربي او يقول سأذهب الى ربي وهو يقصد سيده فانه يستشعر في نفسه ذلا ويستشعر عظمة ذلك المخلوق الذي يملكه ولكن إذا سئل أين كنت قال كنت في المكان فلاني أين كذلك تريد أن تذهب؟ قال أريد أن أذهب إلى سيدي حتى وإنه على الغومة سيدي ومولاي نعم قال الخامسه التنبيه للمراد هو تحقيق التوحيد حتى في الالفاظ نعم هذا هو المقصود تحقيق التوحيد حتى بالالفاظ لا تقول هذا بسيط سهل كل شيء يقدح بالتوحيد ينبغي لك ان تتجنبه كل شيء يقدح بالتوحيد ولو باللفظ فعليك ان تتخلص من هذه الالفاظ المشتبهه نعم قال رحمه الله تعالى باب لا يرد من سال بالله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين